شكرا للمشاهدة نستكمل معنا إن شاء الله خبار و تعالى أكتاب القمر التبقيل أكتاب غاية المريض صفحة المرة السابقة عن الرأي الموقخة الشيخ ذكر فيها عدة أقسام الرأي زي الجدال زي مليئة ايه والله المكسوره ده سعرط لا يشتكوا شكروا ثم الراء اا المكسوره وصلا ومقفله بوجر الرو زي على الايه في الراوم انها بجدها لان تتنسل سلسل حركة. إنه حركة فالراوم انها حركة فالرا مقشورة بطراطة عند الوقف عليها بواجه ايه? الراوم. ايضا الساكنة في حكم في وسط الكلمة وجاءت بعد اصلي. زي في العون. زي في افدانس. اي ميريا. كل ديت في وسط الكلمة وجاءت بعد كاس اصلي. بعد كده الراء بعد كس والكون تكون الراء في اخر الكلمه يا رب اغفر اغفر الراء هنا ايه منطقه اللي هي بعد الفاء منصوبه اصليه ولا تصح ايه ان الراء هنا كلها رؤات مرققه المسكنه هنا جت بعد ايه كس اصلي وجاءت الراء في اخر الكلمه الراء ايضا التي جاءت ساكنه باء كس وبعده ايات زي الحمين في خليل في الطير والراء اليات جميله او ايات منفيه كل الراء دي طبعا غناها هذه الراءات الراء بعد سكون بس قبل السكون كسر اصل يعني ساكن بعد ساكن وقال الساكن إيه؟ كسر مثل إيه؟ هل في ذلك قسمون بليبي هجل هجل الآيب الراء إيه بعد جين ساكنة بس الجين الساكنة الده إيه؟ كسر يبقى الفاصل اللي بين الكسر وقال الراء لم يمنع من التوضيط إيه؟ الراء كمسو فاصل بعيد لأنه ساكن ذي السحر ما أجيبكم ذي السحر الراء إيه؟ مراقبة طيب من قبلها الساكن اللي هي الحاق بس القبل الحاق سين ايه؟ مكسور ده ايضا من أصلاف او من أخسال الراء المراقبة أشبك ببعض الراء هنا ايه مراقبة دي قلناه عبد المفاتة النظر إن شاء الله نقول لله الراء الدائرة بين الترقيق والترقيق مع مثال وجهيه يعني راء أحيانا فخم وأحيانا ترطم ولها أربعة أنواع النوع الأول الراء المنقف عليها السكون وبعدها هي محزوفة للتخفيف يعني كلمة ونظر في سورة القمر فكيف كان عذابي ونظر نظر لأبناء هواو أنا بأجنب أبلها هواو بيه نظر لأبلها هواو في سورة القمر في ست مواضح بأجنب ست مواضح نظر أبلها هواو خلاص فكيف كان عذابي ونظر de når dette worked an rooftop og arts Jeg ønsker For det byg når dette hvor det skirmt og når det skjerne en knut skjerne そして Esse skjerne Asf tim Meiserne egner Hva ssmå Og annene Det er Må Jeg adam عندنا في اللي تكون قوفيين في مصاحفهم وخرائة عاصم بيه غير ياب فمنشير الى هذه ديه بايه بكسرة الراب فلما كسرت الراب بس ان نعبر مفروض ان الراب اللي قبلها مهبوم دي ايه قبلها ما تساكن ومخفوح كبالك اه اي راب جاية بعد الفاتحة وبعد ضمن فخم. خلاص? هنا ونظر الراء جاية بعد ضمن وراء ما عند البقاء. ليه? لأصلها. لأن أصل نظر نظري. فمنوشير بالترقيق إلى أصل ايه؟ ميكاني. إن أصلاح نظري. زي ياسي بتاع فط الفاتحة. أصلاح ياسي. ياسي النور ماشي لينا. هتبالك فأسر بعباده في لا يلا ماذا سبحانه لديه أسرى معبده لا يلا فالإسراء وإسراء الليلة يخش فيها هذه اللغة فواللا يلا يسر ما في الشهاية عبد الله بس أصلح يسر فمن يشير إلى هذه الليلة ال الرا لأصل الكلام رامانية فقم وفاجره رأى فقم ولانا عاشره والشافة والرقفة. واللجل ده ياسر الرقفة. بس دي وجه يطبقين. ليه? لما قصدها ياسري. دي ده اللي يعني فالله حاز الواجه الجديد. اصل الكلمة انها ايه? فيها. هي مش هنروه محزوفة. لان طبعا بعض الشراح بيسكول الكلام ده طبعا لها تجاوز حق القرآن. يقولش مسلا ياسري اصدها هي او خزفة. لا. بلى هو رسمها هي كلمه واحده مفتوحه واحد ومعناها واحد بس رسمت مره بالياء ورسمت مره بالغير ياء فلما رسمت بياء ارمى مفاتيح بنشير هذه اليد بياء بتكسر بياءه على في هي الواجهين ظهروا كيلا في الوضور وفي ياسر سهلا <تصفيق> مش الليل, الليل. الفاجر بسرود الفاجر اه والليل هي ده على الاصل الاصل هي ايه الراق مفخمة لان انا جاب على الساكن مفتوح زي كلمات اللي بلي الفاجر ديال عاشر كل مفخمة ماشيش فرق بينكم بس ياسر خصة بان اصلها ياسر فهذه الياء بنن عوض عنها بالكسره فبين ايه بنورات على قصر الأصل. الاصليه ايه الياء ما انت قلت يزغ تبقى راء ورقه مرققه ماشي لو قلت نذري راء ورقق فلو تعاملت مع اصل الكلمه هترق فقالك اتعامل معها على ان كانها هيا ورق والوجه الثاني اتعامل مع النا معها على رسم المصحف من غير هيا زي الكلمات ايه الطبيعيه اللي هي فخر هتبقى لك يبقى ما عاد يقول لك ليه ظهر الوجه ده كلمه نوفا وست مواضع في التمر وكلمه ياز في نقطه فاجز لان اصل نظر نمر ايه يبقى لك تعامل بوجه التلغيط على اصل الكلمه انها ايه انها بالجياد و... على اصل بغير غير هي افضل شيء استقبل لك الواجب الصحيح المفروض هنا <تصفيق> في ده ترجيح هتيجي بعد شويه ان في كلمات فيها وجهين وهنرجح نقول مثلا الاولى كذا او الاولى كده خلاص يبقى اول كلمه في الكلمات الرؤاه الموضوع عليها بالوجهين كلمه نور بس مش كلها كله. نور اللي قبلها واو في ست مواضع في صوره ايه القمر ونظر. خلاص? وكلمة ياسب صورة الفاتح. خلاص? وهنا عرفين وقول لك يا عمدى خلال ده كده ان الحرف اللي هو المكسور وصلا ده او المضمون وصلا ده وفيه وجه جمال من اللي ايه بالروم. احنا نجيه تب الحركة. يعني ايه ده ما عندما عندما جدا في كلمة نستعين صورة اللي ايه الفاتح. اياك العبود و اياك نستعين ومدينا الصلاة المستقبلة. نستعين ومدينا. النون هي منها مواصلة مضمومة. مما بتجي توقع عليها فاكرة موجود. فها اوجوه كتير. التالت اوجوه بتوع ايه? خاصة اتوسط ومجد مع سكون المحط. نستعين. نستعين. نستعين. سكون محطي يعني ايه يعني اللي غير روم ولا اشمال. واتنين. 4 6 لما بدي اعرضه بقول انا ثالث او خلاص وثالث او مع الاشمان احنا ضم الشفتين عقيب الوقفه على نون الثقيل يعني بعدها برقص بسرعه في, في لحظه هدي نستعين ضم الشفتين نستعين ضم الشفتين نستعين, نستعين وانت فيديتها أولا قد كده انت تشير للضمب اللي رايحة بسبب الوقف بسبب التسكيل وده كيف هو وجه جدا؟ ثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة مع السجون وثلاثة مع الإشمال خلاص؟ والوجه ده أخير بالروم المكان سبع الروم بس مع الفصل بس اللي بيعتبر الروم كأنه ما يحتاجش المد بقى أخبالك والروم اللي هو ايه هدب تلت ضم إياك معبده وإياك ناس تعين. نستعين يسمعها القريب دون البعيد برضو في الكاسر نفس القصر نظر إذا فعلت تفقين يقولنا على أساس المصحف ومشتهية وهي أبلها فت هتلقى فكيف كان عذالي ونظر خلاص والواجه التالي بتبطيق على أصل الكلمة هي فكيف كان عذالي ونظر ونظر الواجه اللي ايه تبطيق والواجه التالي ايه الروم ديد ايه كسر فكيف كان عذابي ونظري ونظري تلك كسر لوجه ايه الرام والليل اذا يسره ترقيق بسم مصر والليل اذا يسره ترقيق اصل الكلمه ياسر ايه <تصفيق> <تصفيق> والواجه الاخير بالراو والليل الى يسري يسري يبقى انا عملت ايه تلخية او تلتكاس للواجه ايه, ايه؟ الراو يبقى نظر مش كل المواضع الا 6 مواضع اللي هم ايه اللي هم ايه حرف اللي وفي صوت القمر فكيف كان عداده نظر فهدوف عداده نظر وكلمة ياس لم تقتل بحرورة الكجم وفيها الواجه اللي ايه تخيم وواجه بالترطيف طيب. نعم بالوقت هم اجبتش تلات اه. تلات او. تلات كل الاوجه بصحيح مفروض اه. يعني ده صحيح وده صح هم نقول اوجه تبقى جائزة كله. بس انت هتختار انت بواجه المشهور. مشهور عند الناس. اه. يعني انا لو ده تقول بسلا مالذي ده ياسي ليه. ممكن بعض الناس اللي هم اخرط يعني بعض احكم التوجيدي اخرط عليك. يعني ايش مشهور عندك? الراونة ده. فخليك في المشهور وفخم الواقع ياسره زي ما فخمت الواقع اللي قبه والفجر واليالم عسره كله هي راقع وفخمها دي لان ده واجه صحيح وده المشهور عند حفص المشهور عند حفص اه لا الوقت كل الوجهين ما فيش ترجيح بقولك الترجيح هيجي في الكلمات التانية هيجي بعد شوية دي اوجه كلها جائزة بس انا بقول لحنا بنختار ايه المشهور عنده السامع اللي احنا بنصلم معاه بلق. لما انت لو بتصلي مثلا في مجموعة فهمك الاحكام بتاع الراوم والاشمال هاتي داوك هاتي بالك يبقى انت ايه بتخلي بالك مين المراعاة للمشهورة انت الناس زي ما اضعوا الفلطة كده بخش تصلي امام مسلم المسجد اواج بتقول بسم الله الرحمن الرحيم والتجر ايه بالبسمالي مراعاة ايه لماذا بالمسجد بتروح لمسجد السنيين بتصلي بالبسمالي مراات نفسها الايه المزل ودي صح ودي صح وكل ما عدا ر زي ما تعرفين خلاف شائع لا لا وصل خلاص المشكله حيله الراء مرفققه على طول كده بعد كده الثاني الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفه ولا تجوز الا في أن أسري بأهلك ما جاشا لك في كلمة دي بس يعني أصل الكلمة فأسري بأهلك برضو أصلها هي أن أسري بأهلك بغير يا خلاص فيشوف بيقول لها إيه بيقول لك هنا هيفة عن نتوع النح بعدها يا محزوفة للبناء في النح مش في القرآن خلاص محزوفة يا إيه للبناء وهو قال لك خلاص الموضوع سهل يا كلمة أسري بس كمة اسر دي توافع عليها. مفروض ان هي على القاعة اللي انا مشينا عليها من اجيها بعد فاتح. ستون وفاتح. ما انفخم. اعتبالك يعني اسر اللي هاهمنا مفتوح هاي. جسيه ساجنة واعلن الراء. خلاص? مفروض لان ايه? افخن. زي ما احي قولنا الفجر. جاء بعد الساكن وبعد المفتوح يتفخن. هنا بنراق ايه? لان واصل التاني اسري. وحجت الياني البناء الا عماء النحو حسب عند الوقف كلام ده عند الوقف واصلا مفيش فيها خلاف ان هي مراققه لانها مكسوره الراي المكسوره زي في القسم اللي فاتت المكسوره مراققه ماشي الكلمه لو واحد وقف يعني اللي هي بالشكل ده لاختبار او نفسه اتقطع جه مثلا بيوصل قبل بعضه ويعمل الكلمه دي واقفه بلاش فهو بيديلك الحكم اللي فات اللي حالة الوقف يعني. يبقى ايه? يبقى الرأي الموقوف عليها. بالسكول وبعدها هي محزوفة للجناب وردت كلمة كلمة اسر. اللي هي قبلها الفاة. فاسر باهلك. او ان اسري باهلك. مفيش اللي دول بس. جاءت في عدة مواضع. قبلها هن. وقبلها الفاة. اه كلمة لقياك تقف على ها بالواجه المعين. لانها قبلها ساكن وفكح. فأسر فأسر واجب التطقيق لأن أصلها إيه أسري فأسر فأسر أن أسر هتبالك عند الوقف والوقف هناك اقتراري أو للاختبار النوع التالت الرأي الموقوف عليها بالسكون وقبلها حرف ساكن مستعلي ودي جثة المثال القطر ومصر القطر ومصر طبعا الشيخ احنا هنعترض عليه هنا في النوع الثالث لان محطه مع الانواع اللي هي ايه بسفال قولين من ما يوضح ولكن ان يفاها ترجيح القطرة دو تاها ترجيح ده لك اول كمة فاها ترجيح ايه في الاول ايه كمة القطرة القطرة بصورة ايه السبب السبب خلاص واسل له عينة متطرة بعدها ايه انام, أنام السبب لو انت قصد واسلنا اسلنا له عينا القدر نعمه بلاش يبقى, يبقى هنا الـ الـ الـ الرأة هي ال ال بتاع القدر مكسوره وقبل ال را المكسوره لو احنا على القدر قبلها حرف ساكن زي حجد حجد ال را مكسوره اصلا واقف قبلها هنا ايه وقبل الجيم حرف مفتوح برأة ولا فخم. برأة حجر. السحر. نحن نقولها الكلام. من رأة لان الحاجز غير ايه قوي اللي هو الحاق في والجين في حجر. حاجز ايه عشان ساكن فضعيد. نقول لك فبتأثر الرأي بالكسر من لقبل اللي ايه الساكن. في حجر حجر. السحر. كما لك في السين مكسورة في السحر. فأثرت في الرأي. طب والحرف في نص ساكن فايه ما ياثرش وما يحجزش الحرف الايه في الراء فالراء بتراء انما القطر بقى فيها نفس القصه القاف كسره وبان القاف والراء حرف ساكن بس الحرف الساكن شكله ايه مستعل مش ساكن قوي فهيحجز ويمنع يمنع ايه تأثير القف في الراء فهيبقى فيها وجه مرض den vis Terugas isen, at helmende det til åkne på det som det moderne k00 for viset at farger h stimulusen tre�le k pselo dir ore Carp ansyn klie har perkåessen betydning ZESS H trabalhar, svar dan som check på reg eleven Dennis tema, Hva早 gikk med å rase seg på, og stod en mutiskordet. Send en mutiskordet. Du fort invers, så dere får man dem, hvor du fort f Denn estar med å sjra. Und du nest aurait mot kraiuneet. Han ville dire sundst stod en mutiskordet, deres togelsrum. التطرف ورجح من الجذر ايه التطريق لانها اصلا مرققه لانها مكسوره طب تعال مصر بقى ميس ورجح في القران كام مره اديها كم مره خمس خمس مرات خمس ولا سته لا خمس طيب هيتدموا مع بعض اللي يجيب اللي هيقولهم هاخد جايزه اول اول مواضيع بقره ويوسف يعني لا جاي زينا اول اول ايه اول اول واحده في بطره منونه اجيبها برضه اجيبها بس هي مختلف فيها هل هي بص بتاعتنا ولا نص من انصار عشان هي منونه انما بص اللي لا هو جت عدة فاحنا نجيبهم كلهم من اوله وغير من أولى. اول واحده هيبته مصر طب واحده يونس ليس يونس في مصر اليس ايه اليس ايه هو ده رحت ورا خالص على التاكيد يا صح اهو سالم دي بتاعه ديب مصر وقال الذي اشتروه من مصر بصوره يوسف ان بقى من قومه بنشروا يوسف ايه بصوره انا ما عدناش كده دلوقتي يبقى اول واحده بتاع البخره هيبته مصر, مصر kkene en den��. har du h Fra Come Donna? La du hvordan vas å ba, her Slack lastig, som jeg kom på Iow. Hva her fra�re av sm varietyen? Flage med sm Hydros Hvord. Mit å laus hva var det? Hva fundet noen på im Kristi? Det var noe h AfD. Om MRM. Hvorfor? Hva li hos er h Instr정? Kemal vi hos hans. Habl�anh hans lite borker. من اول بقيت النص ورقت التنوين ا ليس لهم كمصره اتوقع اتفرجوا على مصره بيوتا وبدل الشراب المصره كله مصره انت مصر يوسف ا ليس لهم المصره بتاعتك اربعه بغي ايه تنوين خلاص لما نشوف الاربعه ده هم جاهز مين هياخدها الاول يتغير جميعا اتوقع البسط ماشي نشوف الاسئله ده بقى ده ده انا ماشي ماشي فضي لما تيجي تشوف مصر اللي هي مفتوحه اللي هي غير ملونه تلاقيها مفتوحه في الاربع مواضع مفتوحه في الاربع مواضع وصلت غير القطط القطره واصله مكسوره فعشان كده برجعها ايه الترقيق اما في مصر في الاربع مواضع مفتوحه اصلا القوميه وما لمصر بيوتن اشتراط من مصر مفتوحه اهيت قولوا مصر اليس ليس انتم مصر كلهم مفتوحين ايه واصل فلما فتحت واصلا رجعها لعلامه وجه ايه التفخيم الرقه تكون مفتوحه تفخم وترقق تفخ فرجعها وجه ايه التفخيم يبقى لما رجعها وجه التفخيم في القطف واجهه وجه الترقيق في القطف وجه التفخيم في مصر رجحة لكنا من الجزء وجه الترقيق في القطر لأنها مكسورة وصلا والمكسور وصلا مراقع ورجحة وجه الترقيم في مصر لأنها مفتوحة وصلا والمفتوح في الراء مفخر خلاص كده يعني مصر فعل وجهة زدت هل يسألون ملك مصر بالراء مراقع مصر بالراء مفخر والراجح التفخيم حتى التفخيم فيه سهوله عن التفخيم تبقى لك مصر ليه لانه مصر زي قلت قلت ان الراء ساكنه قبل الساكن حرف ساكن والصاد وقبل الصاد حرف مكسور كذا اس هو الايه الميل خلاص بس عشان الحاجز حرف استعلاء الوساط ظهر الايه الوجهين وجه التفخيم وجه الايه التفخيم اتفضل هو فهمش ان التفخيم في فهوما نبونة بايزة من ايه مصروفة مش مانوعة من الصافة. في الانشية دي. دي مصر بتاعتنا دي. دي فاع خلاف عند العلماء. يعني. بيته من الامصار يعني بلد من البلانة. ومصرا اني انا مرس جموية قصة دي. يعني مفعش ترجيحة. لا ترجيحة دي بقى نفسرني يا ودي ده لا مشال نص في القران يعني وردت كذا مرات اهي بنتكلم عن ان فومها وعلى رسالها وصلاها النص دايما تاخذ ياخذ ال بعد كده النوع الرابع ال راء في وسط الكلمه بعد كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء يعني نص الحرف السا قبلها القطر حرف الاستعلاء بعدها قبلها هنا بقى الحرف السا هي بعد ال راء كله فرق كالطوض العربي. بصورة الشعراء. فرق ايه? الراء بتاع فرق سكنة وجاء ايه? مكسورة. بس بعد الراء مفروض. فرق ايه من ايه في الراء? على القاعدة? راء سكنة بعد كاسة الاصلية. هتترفق. زي فرق علم. زي ميريا. زي فرق داور. فرق فرق براء هنا ايه? هترفق فضب. فرق مكسورة ايه. وما الايه اللي حصار? جيب على حفظ تعلان. اللي هو ايه? القامل. خلاص حرف السين ده على ترقيق الراء اللي هو المفروض على قعره ترقه قال لك اه ايام الايه هيبقى أي واجه التفخيم خلاص واجه التفخيم وواجه الترقيق فكان كله فرق فرق فرق فكان كله فرق بالترقيق فرق فرق نظر للاصل ان حرف الاستعلام ده نظر لعروب او وجود حرف الاستعلام بعد الرأى ففي صعوبة في ترقية الرأى الضعيفة جب القاف اللي ايه القوية فقال لك نفخ يمتنى للترقين ولي رأى, رأى على اساس ايه بس ان وحرف الاستعلام ده هو القاف دي مكسور واصل فكان كله فيه القيم قيم. قافنا ايه مكسوره ومحصله سالم اللي اتكسر بيحصل له ايه بيضعف الكاف طالما ضاف يبقى فقد اقوى حاجه فيه الاستعلاء فايفخها ليه لا لا فبقى فهو من ترقيق لاني حرف استعلاء مكسور اصلا فبيضعف فيعني يجوز الترقيق لاني القاف من الكاف وضعفت فلا تؤثر على طبقه ايه والوجه الثاني في التفخيم لان حرف الثاء هو قوي فياثر على الراء فتصبح يبقى لك الوجهين صحين مخرومين ومفيش ترجيح الترجيح عند الوقت بس ترجيح عند ايه الوقت ازاي قال لك لو واحد هياخد بو... هيقرا بالتفخيم احنا قلنا الوجهين صححين فانت قلت ايه طالما الوجهين صححين انا هقرا بالتفخيم واحد دانا لديك في اخرى بالترقيم فكان كله فيرقين للترقيم فكان كله فيرقين بالترقيم من فخَّم واصلا؟ من فخَّم واصلا؟ لو بي واقف على هيا يعمل آه يفخَّم بس من فخَّم واصلا لإلنا الوقف يعمل آه لان التفخيم أطوى ميروش مضعيف بقى فلما اختار القوي اللي هو التفخيم لما يقف يبرض القوي طب من راقف واصلا لول وجهنا عندنا الآه الوقف تبقى لك الضعيف اللي رؤم القوة ده, ده الشيء الطبيعي تبقى لك. فانت اخترت الضعيف في الوصل ده هو الترققه بلوقة في دليل إيه الواجهات, الواجهات. واجه بالتضخين واجه بالدعاء بالترققه إذا من رجح في فرق عنده إيه الوقفة وإنما وصلاً فالواجهات صحيح المقروب إيه يجوش تلقق فخم يجوش تلقق مفيش ترجح في الوصل خلاص أما عند الوقف إذا كنت فرقت بالتضخين مذهبا اختار وجه التفخيم يبقى عندنا الحكم ايه؟ تطبق في التفخيم اذا اخترت وجه الترقيق يبقى عندنا الحكم ليه ايه؟ وجهين من كل فرقه منهم طائفة اللي هفقاهم الدين. فرقة اللي هي تفقى حاجة. فقى الواجهين برصة زي فرقة. ها? ها? ما هي رأسها كده في فرق ضد. يعني فرقة بتاعة التوبة بطر. زي فرق بتاعة الشعراء. لايه بقى ما لا هي اي سجنة في فرق. ورأى في فرق. و فرق الفاء مكسوره كسر اصلي وفرقه الفاء مفتوحه بار <تصفيق> الله فيها الناس بتاخد زيزه طب غلط غلط يبقى هي الفرق في التوبه ايه القافه مفتوحه ترتقف بتاع حاله المشكله يتواجه الواحد لوحده الواحد ايه الراء هنا تعمل ولك الوجه بتاع التطبيق في فرقين بتاعه الشعره اللي ينفع ايه, إيه؟ ده كده بصوره والجذر والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف يعني الوجهين الوجهين الخلف يعني الوجهين نقطه والخلف في ايه في فرق حدث في موضع الشعره في فرقين ليه ظهر فيها الخلف يعني يوجده. تكسب تلاقيه? القاف. انما الفرقة تقتل تطور قفنا مفتوح. فنشكال مأبوزان هنا لان الرأي هنا تبقى الفخامة عادي. هتبقى لك. بعد كده. جاب كده تبس رهيت. احنا نهاية مراجح فيها ايه? تفخيم عند الوقف. الراء الموقوف على عليها بالسكون وقبلها فتحة أوضمن أو ساكن مسبوق فتحة أوضمن وتكتيرها في القرآن وما هي إلا ذكرة للبشر البشر دية الراء سكناه المنية وصل إيه مكسورة قائد مفخرها وأنا نرقها نبص اللي أجلها من عايز تقف على الراء؟ اصغر كامله منطقه بص الايه اللي قبلها قبلها مفتوح للبشر السقول قبلها فتح او زي البشر مثلا او ضم زي النذر خلي بالك غير ونذر ونذر الست مواضع هم اللي فيهم انما بالنظر لله بقى هي ديت ايه قولا واحدا ايه تفخم لان لها ضمه يعني نفس اصلها بالنظر دي بالنظر دي مش اصلها ايه ياء زي ونظر اللي احنا قولناها اصلها ي ونظر ايوه تفخمت فبين... ها دي اسمها تقرا كده <تنين> لا مفيش فيها خلاص العصر ممكن تقرا العصر ولا العصم والفجر الثراء قبلها ساكن وبعد الساكن مفتوح الفجر قبلها ساكن وبعد الساكن مفتوح عاش قبلها ساكن وبعد الساكن مفتوح على طول را هنا ايه مفخمه يبقى لك العصر ساكن قبل الساكن مضموم يبقى الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتحه وضم مباشر او قبلها فتحه وضم بينهم ساكن دي ايضا الراء هنا ايه ب مقفله السكون اللي هيك فيها التفخيم. وفيها وجهة بالتفخيم بس مع الروم. التفخيم ما يفعش لانها مكسورة ايه? واسطة. بعد يجينا الحالة الرابعة الرابعة مفخمة قولا واحدا. نجي ان شاء الله نخلصها ايه? نخلناها المرح جاية. لان لها اخير حاجة في البان. والاكيدة ما هيك البان. يعني خضلناها الحصة لان خضلناها حصة. ان شاء الله. ناخد فيها الايه? الجزء هي الاخيرة اللي هي الرأي من فخمة ونفيكو بعض الاشارات للحاجات اللي نتركيزوا على عشان نتحمل ان شاء الله ونحن كده ربع ساعة بطراءة كده اللي بنمشي ان شاء الله عشان المهمة ان شاء الله بنحسها جاهلة ان نتجاه ان نخرج كده ان شاء الله نشوف صورة من الصور نجيب صورة ياسين كده اللي هي مقررة علينا في الحمصة ايضا صورة <تصفيق> سهلة ان شاء الله حكومة تجيب البتحاند يا سين دي لن نبسكوا معها بظافة. ها? برأس على رغبة الطلب والصورة من البيض. يا سينو الأحقاف. طب واد أحقاف يا سيني احقاف لا. لا? لا بقولوا واد أحقاف فانا بوضع يعني يعني السؤالين صوره اه بس ياسين لحظه يا محمد الصوره الرابعه كنا عايزين صور القروات بص على ياسين بس مع التجويد ده حلو ان شاء الله ويبقى فين يا مولانا اه يا لا شافوا دلوقتي الصوره اهم حاجه التحرير عشان شاء الله نخش ياسين كده باليمين كده ان شاء الله تمام يا مولانا شوف شاف مش لازم لو انا يا شيخ اه ما وصلناها بعضها ياسين والقران الحكيم مفيش ادغام هنا مفيش ادغام ياسين عشان نقول ساكنه وبعدين واو والواو نحط ياء فيها فيها ياسين ها ليه بقى عشان دي استثناء المعنى يتغير النطق يتغير السين ياسين والقران القاعدة هي تضغم عشين النون سكنة بتاعة ياسين. وهو بعدها اهي خروف ينزل. القاعدة هي نضغل لضغط بغل... بغلم. بغل... كده... بغل... ايه? بغلم. كده? ليه من السستاءات الجاهدة. من السستاءات اللي ضغط بغلم. ياسين ورطبان و ايه كمان? نون ورطبان. في طبعا مبارش بيتضغط وكده بس كما عندنا. طيب. وحنا عندنا اوجه برضو بالاضغار. بس المشهور الاضغار. كنا سأل لك بطل الحروف ياسين. وينقص طبعا الروايه لان ورد ايضا لوجه الله نظام طيب اللي هياخد الجيزه دي ان شاء الله ليسمي لنا انسمي هنا نظام نظام الايه بالظبط مش خالي السؤال الايه دلوقتي ياسين والقران المفروض تظهر اه اظهرنا هنا اه هنسمي النظام نظام شكلي اظهر روايه نظام روايه نظام شكلي حد عامله كده نظام مطلق, إزار مطلق. شفت النظام المطلق عارف النظام المطلق اللي هو ايه Eli��은 noen er fra hifaskeipen fuamiseret. Dette 40 kram er som hittem det høres motnvac. Seren som at deltter actual at livens sandler og det er de hvilten som det er som har hapt. Og det athletes som om butica er om omoren så ide قال كمان في السند اهوت واستثنيت ايضا ياسين والقران اللي هو طلع ما نسماه برضو ايه موت مش كده لو سمحت اللي نزل الشغل الاول مين السقم وبدا يوقف فين مش ياسين طبعا ياسين بيتولد كام حركه سبع حركات والياء حركتين حركتين يبقى ماشي وسين كمان فيه تحركات مش فيها هيك او اخرى تحركات طال واحد خلاص لانها من حروف ايه اللي هي بتمد ست حركات كما عسل على صيد على ذَلِكَ مَثَلُ الْعَادِيْنَ وَالْوَاحِدِيْنَ فَالْخِذُومُ ذَاقُوا مِنْ عَذَابٍ وَجَاءَ آبَاءٌ طَوِيلُونَ طَبْعًا أَنَا أَقُومُ بِالْلِقَاءِ مُنْذُ كَمْ سَنَةٍ فَاذْهَبُوا إِلَى قَوْمٍ قَوْمًا قَوْمًا نَافِيًا يَا رَبُّ أُؤْمِنُ والوان جول التنوين وبعضه مين؟ قول بقى بتقلنا قوم قوم دي الرائحه مفخمه ومرققه مفخمه لا انا ايه بعد ما نبصش بقى الادامه ده مسكر تكون ساكن لا نبص على الابله عشان الراقه ورفق لو خله جايه مفتوحه لو قف عليها ارفع على طول كده اشطراء عليه اربعتايه لا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 فمنسك يبقى الشيء اللي زي ال ب مساحه معناه ايه ف بيت الفاء واحده المد واو ال وفا عند تحت يعني تظهر في مع فين تظهر بتظهر زي ما انت قرات ادي اتفق عليها عشان تظبط اقرا عادي بس تظهر الين اقرا كان كده كنين. صحيح. فهي الى الاد تقطع اذا تقطع السنة تقطع. ما اسمه الاد خلق الاجتماعي. الاد قال. ماشي. فجعلنا. فهي الان فقنا ايه فهم ايه? كده الاد اه? اه? اه? اه? بقى الهمس اه? Om al pair. Om al pair fi på den nьте som. Om al 텐데 egne har laget med å få hicks utholdet. Og alsen è mer caso ngiter مؤتمر هون امين ولكنا رجعنا بيدينا 6 من قلبي 6 فاخذينا فاخذنا اا غلط فاخذنا هذا فأرحينا ويصار لا يبصرون فهم لا يبصرون الرأي يا مفخم أنا ونفخة بتاعي يبصرون يبصرون ممور يبصرون في ورشي بقى عشان بيجي الرأي المفخمة دي تكون أبناء مخصولة ولا أبناء يبصرون تكون أبناء هاي جاسرنا ما احنا نفخمها على القارة بتاعتنا المخبوم وليه المخصول حد باقي كلمت كده إن شاء الله حجحنا بطبا وسو كن عليكم لا لا ويا سيAwesome متحركه ولا ساكنه يا ساكن باي اقراها ماشي بين الغنى هي كما انا برددوا ما انشأ عظمات طب جذر اور صار خالص نعمل ايه في الرؤى اللي عليها؟ الرؤى انما لو وقف الرائي ده فخم الرؤى ليه؟ لا ناس يا بابا انما اصلا فخم انا عشان مظبوط لا عيد الوقف خلاص والوجه الثاني بتاع الرؤى بقى ده موضوع ثاني كل كلماته انما من من يتبع الذكر والقران الذكر والقران الذكر ديت انت وقفت واقف هنا ليه عرض السكون عرض السكون مسميه بالغيب ليه ليه ليه ان عرض السكون يه يه يه ليه, ليه؟ لان ايه اللي هو ده لا السكن جاي بعد الفاء ايه بعد الفاء قلنا الايه بالغايب اللي هي هنا كمان الفاء وسيم ماده ايه وعرض السكون هنا وقف سكنت الحرف الاخير فبيقف على الثلاث ايه قص للغايب وتوسط للغايب وماكس التحرقات بالغيبة. بس عشان مين? هنرجح لايه? التوسط او القاس. انما لو عارف السكون زي الرحيم مسلا. ده ترجيح ايه التوسط او المال. فده لك لو جيت توقف يعني هتقوه كلها جهزة تلاتة بس الترجيح يعني. نعم. ما بشره من احضراته واجل جديد. تعالى اللي الحب ده اخيري اقراب ان احضرنا. ان انا نحو نص روحي شوفي زي روحي لقيت لك عندك على كده ليه الرسم بتاعك عامل لك هيئه مؤليه عشان تطلع هي هنجي نحو مين نحو تتقام ض ض رضا وعمر بالله ما ينفصلت الباء ض رضا وعمر بالله ض رضا مثلا اصحى اهل القريه أصحاب لا تنصف بالوريه في اتجاه اذ اذ انا عايزك اخطف الدب ايه على طول كده ايه اتجاه دي جا. ايه جانب اتجاه لا انت كاتب فيه حرف لك دي ايه اها فوالولي فوالولي هذاك المنفصل تساعد البنت صعبت فقارن مين لون مين لا مين يقول فوالو اللي الناس له الله خير يك